إقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لا هي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 إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعلون وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكوا من معي وذكوا من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أوصلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا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 وَهُمْ من خَشْيَتِهِ مشفقون وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إلَهُم مِنْ دونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ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 وَالنُّفِي فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ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 تتيههم برتت فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذكر رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ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 الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفانا حاسبين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 قال لقد كنتم وأنتم وأبائكم في ظلال مبين قالوا أتيتنا بالحق أم أنتم من اللعبيين قال بر ربكم رب السماوات والأرض قال بر رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وَتَّلَّاهِ لَكِ دَنَّ أَصْلَمَكُمْ بَعْدَنْ تُوَلُّمُ دِبْرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَّاراً إِلَّا كَبِيرَ الَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَيْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوه من كانوا ينطقون.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 أفلا تعقلون؟ قالوا حرقوه وصروا آلهتكم إنكم فاعلين قل لا يا نار كوني برد وسلام على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعل الأخسرين. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَتَيْنِ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَتَيْنِ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ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 وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة نبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريه عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين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 وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكران العابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وَذَنُونِ الْذَهَبْ مُغاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنَّ قَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أن لا إله أَلَّا إِلَّا إِلَّا تَسْبَحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَلَدْجِينَهُ مِنَ الْغَم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 ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون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 الرُسُلَاؤُ لَائِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطهي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرزقها ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرزقها عباد الصالحون إن في هذا نبلا ولقوم عبدين وما أرسل وَإِنَّ دَرِيًّا قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ محمان المستعان على ما تصفون